السلام عليكم الله وعليك السلام ورحمة الله وبركاته الله يفككم الله الله يطول بخير الله يطولكم رب العالمين حياك الشباب الحمد لله الله يبارك فيكم حياك الله بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن التبعه ده أما بعد هذا مجلس مع شيخين فضيلة الشيخ عبيت عبدالله الجابري حفظه الله تعالى نقرأ في عليه كتاب التوحيد للإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى وكان هذا المجلس في الثامن عشر من رجب من عام الحادي في بعد الأرض عمية من الهجرة وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى ذاب من الشرك لبس من الشرك لبس الحلقه والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه وقول الله تعالى قل افرائيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر انهن كاشفات ضره ان عمران ابن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رأى رجلا في يده حلقة في يده حلقة من صفر فقال ما هذه قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت فإنك لو موتا وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به وله عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه مرفوعة من تعلق تنيمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تنيمة فقد أشرت ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الخمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن وما يؤمن أثرهم بالله إلا وهم مشركون نعم نقرأ المسألة. الحمد لله انتهى شيخ نعم انتهى نعم لا نقرأ المسألة يا شيخ لا ما احتاج نعم بارك الله فيك جزاك الله خير تفضلوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلوا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم بعد فقبل أن نأثي على نصوص الباب لشرفها فلابد من مقدمة وهذه المقدمة تشتمل على ما يجب وهمه حيال الاسباب وذلك انه يجب على كل مسلم ومسلمة ان يعلم في الاسباب ما يأتي اولا ان لا يعمل سببا يعلم انه مضاح مشروع <تصفيق> ثاني المسلم ان يجد ويسعى في تحصيل ما يعلم من الاسباب انه مشروع ثالثا يجب عليه ان لا يعتمد عليها بل يجعل اعتماده في جلب النفر وتفعل الضر على الله سبحانه وتعالى فانه هو الذي يملك ذلك تقرر هذا فأولا نشرح الترجمة هذه الترجمة علمتم انها تشتمل على التحذير من لبس الخيطي والحلقة ونحوهما لدفع البلاء او رفعه. الدفع يكون بعد الحصول. تدفع البلاء يكون بعد حصوله. ورفعه تدفع البلاء يكون قبل حصوله. ورفع البلاء يكون بعد حصوله. المقصود حكم هذه الامور وحكم هذه الامور ليه تفصيل فاولا يجب العلم المسلم خيطا او حلقة يريد ان يدفع بها البلاء او رفعه له حالة الحال الاولى ان يتعلق بها توليك الرفع والدفع الرفع والمر فهذا شرك اكبر فهو شرك في الربوبية من وجه وفي الالوهية من وجه اخر فهو شرك شرك في وانه اعتقد متصرفا مع الله عز وجل يملك الرفع والدفع يملك الغر والنفع ويشوه شرك في الولوهية لانه تعلق بها وذل لحلها وانزل حاجته بها قال الثالثانيه ان يعتقد انها مجرد سبب وان الرافع الدافع هو الله عز وجل فيعلق قلبه بها من هذه الناحية فهذا محرم وهو من وصائل الشرك هذه قاعدة عامة في جميع الأسباب فمن ذهب إلى الطبيب معتقدا أنه يملك الشفاء هذا أشركه بها الله عز وجل وإن اعتقد أنه سبب فقط وأن الشافي هو الله عز وجل فهذا لا بأس به لأن الذهاب إلى الطبيب المعروف للعلاج المعروف الذي ثبت نفسه شرعا وقدر شرعا او قدر هذا مباح فالاسباب فالاسباب منها ما تثبت شرعيته بالتجربه كزراعه في اهم معلومه وفي وقت معلوم هذا ثبت بالتجربة فهنا السبب قدري ومن الأسباب ما يكون شرعيا قدريا في آن واحد و... و... ومن أنزلته النكاح طلب للولد فهذا سبب شرعي نعم ماا حصل اولاد اجتمع فيه القدر والشرع لان حصول الولد عن طريق يعني الريق... الولد عن طريق النكاح الصحيح امر مشروع وحصوله هذا امر مقدر اجتمع الشر والقدر اذا تقرر هذا اي جاء اولا على آية, آية, آية, آية الترجمة. تفضل يا أبا عبد الأعلى لو قرأت عن مصحف أو من شف شفبك أو شفظ غيرك من الحاضرين. أي الترجمة؟ أي الترجمة نعم. قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر؟ أو أرادني برحمته هل هن ممسكات رحمته؟ والحمد لله على هي يتوكل المتوكلون. هذه الآية تغمنت كما سمعتم ما يأتي أولا أن المدعوين يرضوا لله عز وجل سواء كانوا الرقلة كالملائكة والأنبياء والصالحين الإنس والجن او غير العقلاء كالحيوانات او جمادات بأنها عاجزة فلا تملك جلب نفع ولا دفعه وهذا يدن عليه ما خبر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من تحدي القوم؟ قل أرأيتم ما تجعون من دون الله؟ إن أراد يل... الاراد يل... الاراد الله برحلة هل هو سيلة شلاء؟ تحيلاة من خلاء ولا حاجة. والعاجز لا يسرف للدعاء. ما قال العقلا تاقد الشيء لا يعطيه. وهذا ما يقر به قريش. لانهم يقرون بتوشيطه قبية. وانما شرك شركه بالولوية. ثانيا نبيه صلى الله عليه وسلم ان يعلن في القوم لا يجب عمله وفيه الحصانة وهو اللجوء الى الله عز وجل قل حسبي الله يعني كافير عليه يتوكل المتوكلون والمتوكلون هو صالح عباد الله يخوضون امورهم الى الله عز وجل لما تقرر عندهم انه اولا لا معبود بحق سوى وثانيا انه الذي له الامر قلُّه فيملك النفع ورزر وشاهدوا الترجمة من الاية في الجملة, الجملة الاوام وشاهدوا الترجمة من الاية ان الاحجار والاشجار وكل ما يطلب به منه النفع والمور ليس على شيء عاجز إذا وجب إخلاص الدين لله عز وجل ومن إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى أن يخوض العبد أمره إليه كله في جلب النفع ودفع الضر الحديث الاول حديث عمران ابن حسين هذا الحديث فيه مقال والمصنف رحمه الله قال رواه احمد بسند لا بأس به وعادة المصنف رحمه الله انه لا يوجد حديث إلا إذا حسنه أو صححه فقعه أهل العلم وما أفاده من وجود التوكل على الله سبحانه وتعالى صحيح كما يشهد له ما بعده من الأحاديث وأحاديث أخرى تشهد بصحة معنا وقوله الواهنة غرق يأخذ بالأعضاء فيصيب العبو بالكسل فمن كانت الواهمة غنوك به فإن الإنسان ليست هو أن وفع يده أو يوفعها لكن بكسل وغاث وكذلك إذا أصاب عبو آخر إذا أصد عبن آخر الحديث الثاني حديث من يا حديث عقبة حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه من تعلق تقيمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له نعم هذا الحديث سيأتي إن شاء الله تعالى في باب العقبة والتمان باب ما جاء في العقبة نعم والشاهد منه أولى في رواية روح ومن تعلق شيئا من تعلق من تعلق تميمة فقد أسره لا, لا آخر اخر الحديث ومن تعلق وداعا فلا وداع الله له نعم وفي رواية بل. من تعلق أيوة. وفي رواية من تعلق تميمة فلا نعم من تعلق تميمة فقد أسره نعم هذا هذا الحديث سيأتي ان شاء الله في باب المعجاة المقاوة التماعين بعدك عن فزيفة انه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون هذا الحديث يفيد لفائدتين او فذاثا اولا تغيير المنكر باليد وذلك حين القدرة عليه ما اهل من الفكرة وفي الحديث الصحيح من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطعه بلسانه فإن لم يستطعه بقلبه الحديث اخرجه مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فمحظ الرجال له من المكانة والمنزلة عند الناس ما يحمله على تغيير المنكر بيده دون فتحة يقبلون منه لما تقرر عندهم من مكانته ومن الناس ما لا يستطيعوا بل لو فعل هذا لترتبت مفسده اكبر من إزالة هذا المنكر وتخيره وهذا امر محرم بشار الفائدة الثانية النصحاتة رضي الله عنهم يستدلون بالايات الواردة في الشرك الاكبر على الشرك الأصغر يستدلون بالآيات الواردة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لأنه داخل في العموة وإن كان يفرق بينها بفروق كما تقدم في باب الخوف من الشرك نعم هات الباب الذي بعده احسن الله اليكم ونفع الله بكم قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء الرقى والتمائم باب ما جاء نعم لا ننوي باب ما جاء نعم واذا وقف اذا وقفنا عليها شيخنا بارك الله فيكم يعني باب ما جاء طيب ذاب ما جاء في والتمائم الصحيح عن ابي بشير عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أثاره فأرسل رسولا أن لا يبقينا في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت وابن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال هذا من أخرج الشيخ من أخرج الأول هذا أخرج المكاري رحمه الله تعالى وكذلك المسلم لا صحيح هذا صحيح من الشيخ آخذ الصحيحيننا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول إن الرقى والتمائمة والتوالة شرك رواه أحمد وأبو داود وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا موكل إليه من تعلق شيئا موكل إليه رواه أحمد والتلمذي التمائم شيء معلق على الأولاد يتقون به العين لكن إذا كان المعلق من القرآن <تصفيق> فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم, منهم ابن مسعود رضي الله عنه والرقى التي تسمى العذائم وخف منها الدليل ما خلى من الشرك <تصفيق> فقد رخف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته وروا أحمد الرويثع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويثع لعل الحياة فتطول بك، <تصفيق> فأخبر الناس أن من عقد الحياة أو تقلد وتر أو استنجى برجيع أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعادل رقده. <تصفيق> كان كعدل رقبة كعدل. كعدل رقبة رواه وكياه ولو عن ابراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن نعم انتهى الباب هذا الباب يدل على جدة المصنف رحمه الله طاب ما جاء في العقاء والتمائم وهذا تنبيه الى انها ليست متساوية في الشكل فلا يقال كلها جائزة ولا يقال كلها غير جائزة ما جاء هذا اجمالا الرقى جمع رقية وهي العشائر والتعاويد والرقى قسمان قسم اجازه الشارع إلا على جواسه ولانتفاع به السنة الصحيحة أو قسم محارا ومن الجوان ومن الجوانع في هذا قول صلى الله عليه وسلم اعرض علي آقم ثم قال لا بأس بالرقى ما لم تكون شركا وبهذا يعلم أن الرقى قسمان القسم الأول ما كان من القرآن أو الأدعية المأثورة عن النبي السلم وصحب عن نقل عنه او ما كان في معناه فهذا جالس فمن القرآن الكريم آية الكرسي وخواتين سورة البقرة آمن الرسول بالاخر السورة وسورة الإخلاص ومعوذتان ومن السنة او من الابغة الابغة المأثورة في السنة الصحيحة بسم الله اللهم رب الناس الهب البأس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادي وسقنة. وقد جمع النوّر رحمه الله في كتاب ياتع الصالحين قدر جيدة فيواجههم من شاء وهي موجودة في صفيحة البخار في البخار وغيره يعني السنة الصحيحة فروقها وقال صلى الله عليه وسلم من يستكي ان يده على مكان العلم ويقول بسم الله ثلاث مرات ويمسح سبعا يقول في كل مرة اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد و احادر الثاني ما كان يعني. وفي معنى هذه الادعية لو قال القائل بسم الله رب الرب كل شيء لا اله الا هو سبحانه ربنا عليك توكلنا وإليك ألبنا فرجو له لا بأس بذلك لأنه جمع ادعية وبعض ايه او ايات الثاني ما كان شركا او مما لا يفهم معناه فهذا محرم نعم التمائم جمع تميمة والتميمة هي ما يعلق على الرقبة او اليد الزربط في الوأس للتأوذ والانتشاء وهذا فيه حديث عقبة المتقدم في الباب قبله فانه يتضمن النهي عن التماع المعلق اربعانا معنى ذلكم الحديث اقول لانه ليس فيه خفاء من تعلق تميمة فلا اتم من وهنا هذا دعاء عليه وكذلك ما بعد التميمة والدعاء على الفاعل صيغة نهي قرية والاصل في النهي اقتصم اهل العلم التمائم اليقصري احدهما ما كان من القرآن او من المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم والثاني ما كان من غير ذلك فما كان فما كان من غير قرآن ولا من السنة الصحيحة يعني الادرية فهذا مجمع على تحريمه لا شيئا ان تضمن شركا كدعوة نبي او ملك او انس او جن او تمتمات فيعرف معناها هذا متفق على تحريمه وإنما سلافه فيما كان من من القرآن أو من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم هل هو جائز أو غير جائز فطائفة من أهل العلم رخصوا فيه وطائفة وان منع او الصواب اوله لهرمون النهي والانشر الحنوم على العمود حتى يكيد جريل الى تخصيصا وهو ثانيا ان تعليق التميمة من القرآن أو من السنة امتعال لهم اهالة فقد يدخل بها في القدرات وينار الإنسان عليها الثالث سد الذريع فمن تعلم وفمن تعلق تميمة من القرآن أو من صحيح السنة من عليه هو او من يقتدي به ان يتعلق غيرهما من الشركيات والخرفات فقول ابراهيم رحمه الله كانوا يكرهون يكرهوه الاخر يعني به اصحاب ابن مسعود كالقفة رحمه الله الجميع من السحر يسمعه او يصنعونه لتحبيب احد الزوجين في الاخر يعني اليد النافر منهما الى صاحبه فهو نوع من انواع السحر يسمى الاطح عكس الصرف وحديث بالمسعود ستمنكر ورص الصفيحة ولهذا ضربنا على صفحة واكتفينا بالحديث وبهذا ارجو يا شيخ خالد انني قد اوجزت المعنى حياكم الله ويأتيكم مني ان شاء الله خبر ان كنا مسافرين او مقيمين في المدينة <تصفيق> وتكون إن شاء الله إذا كنا مستقرين تكون الحلقة القادمة للأسفل. إن شاء الله بإذن الله. هياكم الله ورسولكم الله. <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <تصفيق> عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. <تصفيق>